كيف يتغير الواقع كيف يتبدل الحال وأمتنا ضيعت الصلوات لما تنزل قول الله جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل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 اليست الصلاه هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات اليست الصلاه هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات يكفينا امرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاه عند الله اما يكفيك ان الله افترضها فوق السماوات اما يكفيك ان تعلم من قدر الصلاه وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سماوات وهو بالافق الأعلى الدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو, أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أمره بخمسين صلاة فلا زال يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات بأجر خمسين خمس صلوات بأجر خمسين